ج ك ا س أ ل ك سيدي ف ا ط م ة م ا ت ف و ن في ولد الراب القبر م و ض ع خلل ا زور الملاهي لو عن متعه ب سيدي في ا ل ب ق ي ع ل غياب اثنيت جيت ز و ر ك بابك وانا مالي قدامي يا حبيبي الحساب عمي أ س أ ل ت يا ز ا ئ ر الهادي لو وقفتي قبره تنادي وانت شف من نوره